إن الله مع الذين تقوى الذين أممهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين وصلى والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين درسنا. من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين والدرس حول المقامات الإيمانية وحول الأعمال القلبية ومنزلتنا اليوم منزلة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمه وهي منزلة الاستقامة والاستقامة كلمة مأخوذة من القيام بالشيء حق القيام فإذا قام على الشيء واستقام عليه أي اعتنى بالأمر ورعاه والاستقامة من معانيها الاعتدال والمداومة على السير ومن ذلك قولك اهدنا الصراط المستقيم المستقيم فلان مستقيم يعني مداوم ومعتدل وسائر على خط لا يحيد عنه ومفهوم الاستقامة يشعر بأن الاستقامة بين نقيضين فلا يؤخذ المؤمن الى جهه من الجهات يقول لك فلان ده زول مستقيم ماشي على خط مستقيم ولذلك يقول تعالى فاستقم كما امرت وهذا يدل على ان الاستقامه لا تكون إلا وفق ما يريد الله لأن بعض الناس كما سوف نعرف بعد قليل يستقيم على دين اخترعه هو ويظن أنه مستقيم نعم هو مستقيم لكن مستقيم على أفكاره وليس على شرع الله ودينه فكثيرا ما يختلط ويتلبس على الناس ان الانسان يعمل مستقيم بالليل والنهار لكنه يستقيم على دين بفهمه هو وليس كما يريد الله عز وجل ذلك لان الاستقامه فيها قوه بالمناسبه عشان كده قال سبحانه فاستقم كما امرت لا تستقم وفق الاهواء فاستقم كما امرت ومن تاب معك وكأن بداية الاستقامه توبه اخوانا زول مستقيم أو اول حاجة بيستقيم ولا يتوب زول منحرف وفاسد وما جاء خبر وما بيصلي اول حاجة يعمل شنو بيتوب بعد ذلك بيركب شنو بيركب الدرب ومن تاب معك ولا تضغوا آفات الاستقامه أسوأ انواع الآفات في الاستقامه الطغيان ليه المستقيم قد أخذ الأمر أخذ الأمر بالشدة يفضي إلى التشدد وأس وشوف من أكبر الأشياء المختلطة التفريق بين التشدد وبين شنو وبين الاستقامة الواحد تلقاه مجرط شديد تقول له مالك؟ تقولك تقول له دي الاستقامة من ذلك قال استقامه بفهم كلتا ولا زي ما الله قال استقامة زي ما الله قال ولا زي من الرسول عليه الصلاة والسلام قال وده في أوساط الشباب كثير الاشتباه بين مفهوم الاستقامة الذي ينضح بمعاني القوة وبين التشدد الذي فيه قوة الاستقامة أصلا فيها شنو فيها قوة الزول في الدين ما يلعب دين دين عن دين يا يحيى خذ الكتابة بقوة خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه استمسك بالذي اوحي اليك من ربك انك على صراط مستقيم لكن احيانا يشتبه التشدد على انه استقامه اشي كده لك استقم ولا تتجاوز الحد بالطغيان ولا تضغوا وصمام امان الاستقامه اني بما تعملون بصير لما تكون خات طوالي إنه الله مراقبك أنت تستقيم من المعينات على الاستقامة فالآية دي آية جامعة ذكرت حد الاستقامة وآفات الاستقامة والمعينات على الاستقامة وعلى أي شيء يستقيم الإنسان يستقيم الإنسان على شرع الله فاستقم كما امرت أورد ابن القيم رحمه الله تعالى ابتداءا قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهذه الآية فيها فائدة الاستقامة عمل لانه قال إن الذين قالوا ربنا الله القول التهوا منه فضل شنو أن تترجم الأقوال وأن تنزل الـ الـ الـ الـ الـ الادعاء وأن تجعل هذا حقيقه ماثلة إن الذين قالوا ربنا الله بعد ثم استقاموا على ما قالوا ثم استقاموا وفي هذه الآية بيان لثمرات الاستقامة شنو تتنزل عليهم الملائكة وهذا عند الموت طبعًا إخواننا شوفوا في في ناس عندهم حاجة لو أنت لاحظتها أصبر الإيمان بالغيب ضعيف في حياة الناس ملاك تتنزل الناس ما شافوا الملائكه عشان يختنعوا كان شافوا الملائكه بعدك بيأمر براو بكلموا لو الله شفت بعين لكن الآن الناس دي إيمانه ضعيف وسبحان الله إخواننا حسنا نحن قاعدين كده. انتم بتسمعوني صح وبسمعكم كلامي ده واضح لغتي دي سهله يعني فهمني بقول في شنو ممكن تطلع من الجامع ده في الميسره ده تتكلم مع مخلوقات تانية اسمها الملائكه من ربك وما دينك ومن نبيك الانسان بيتكلم مع بشر فجاه القى نفسه بيتكلم مع مخلوقات من الله خلق ما شافه ولا سمعه ولا تكلم معه بشكل يا اخواننا القبر بالنسبه فتنة صعبه يقول لك فتنه القبر اسيل بيقولوا في السنه كل يوم ما مساءل اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اني اعوذ بك من فتنه الجنو اعوذ عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحي والممات واسعوذ بك من فتنه المسيح الدجال القبر ده يا أخي كون تتكلم مع مخلوقات أنت من الله خلقك ما شفته بل وانت في سكرات الموت تجيك ملائكه ويتكلم معك الملائكه وتخاطب روحك الكلام ده بيحصل كل يوم بل ممكن يحصل في العالم ده في كل ثانية في ظلم لكن تتنزل عليهم الملائكة بالتطمين ان لا تخافوا ولا تحزنوا والفرق بين الخوف وبين الحزن ان لا تخافوا ولا تحزنوا الخوف بيكون في أمور المستقبل والحزن بيكون على أمور الماضي ذلك بترجع حزين أكيد حصل ليه موضوع الموضوع حصل وانتهى قال بترجع خايف الموضوع لسه ما حصل لكنهم لاوز قال لاثنين الملكة بتطمنوا قال لا تخافوا على حياة جديدة تسمى بحياه البرزخ لم تعهدوها من قبل فيها كائنات ومخلوقات لم تتعاملوا معها منذ قبل ولا تحزنوا على تركه وإرث وذريه ضعافا وعيالا تتخطفهم يتخطفهم الجوع ويتلاعب بهم الناس والأهواء ويظلمون وتخافون على مستقبلهم وعلى مصائرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون طيب آه. أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة استقاموا بتودي الجنة عديدة. وبتريح الزول يا أخوانا أنا أديك قاعده القاعدة دي أنت أخذ مني أسهل شيء التعامل مع الله بغير تعقيد التعامل مع الله ده مريح وأسوأ شيء التعامل مع البشر لانه معجدين وأشاني اوريك الفريق التعامل مع الله بأي لغة وبأي لهجه وبأي مستوى بقيت غفير بقيت معالم بقيت أمي تتعامل مع الله طوالي ما داير سكرتير ولا واسطة ولا أختم ولا دمغة ولا أمشو تعال ولا سد روحك وإذا سألك عبادي عني فاني قريب البشر أول حاجة كانت عاملت مع بشي بقولك يقول ذاته يا أخي أنا الزوات ده بس عاملت معاملة كويسة يا خدت النحن جاءت كل يابي يجي لي يا أخي أنا أرحل أخذ البلد يا أخي أنا برضو معيندي مسؤوليات تانية ومشغوليات تانية استاهل بخليك يتعامل مع البشر شو؟ التعامل مع البشر فيه المن والأذى بيشيلوا الحال لكن الله يشيل حالك يخل الكفار بالديون الكفار بالديون في شتن كويس ما سجدوا له سجدة ياتهم الغيث ويفجر لهم من الدنيا ويعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا التعامل مع البشر متعب أول حاجة بشهد الحال وبعدين عندهم الضجر والملل هم براهم يقول لك كثرة شنو كده ما عارف تمسخ خلق الله ولا شنو عارف لك كثرة شنو كترة تطلع. لكن ربنا ده قدر ما تسأله يحبك وقدر ما تدعوه يحبك سبحان الله عجيب والله ويس ويطل خمسة مرات في اليوم ولو ده تقوم بالليل تقوم ولو ده تزيد في الصلوات تزيد وتدعو أنت راكب عربيتك وتدعو أنت في بص تدعو في أي محل ويرضى منك ويديك ويحبك البشر ملول وضجور أشكده من اهم المسائل استفدت من, من الكتاب مدارج السالكين استفدت ان ايسر شيء في الدنيا التعامل مع رب العالمين طيب الاستقامه شوف قال دائما الاستقامه مرتبطه بقضيه التصورات والمفاهيم لانه على حسب التصورات والمفاهيم ازول بيستقيم ازول كان فيه موضوع غلط ومسك فيه ما بخليه ما هو جاي نفسه ده الدين وبكون ماسك فيه الانحراف في السلوك ده نتج نتيجه اللي خلل في شنو؟ في التصورات وانحراف المفاهيم ما خلاص زي ما يقول لك اعمى ومسكو شنو؟ ها؟ ومسكو عكاس الموضوع صعب خلاص تاني هو بتخيل امه ده الدين ذاته ممكن اخواننا في ناس يقتل ناس في الجوامع تقربا إلى الله تقرر من إلى الله خلص ركب في مرأسه كذا هذا التصور بعد أن أرى النتيجة التصور يا إخواننا دائما الناس لما يناقش السلوكيات ينبغي أن يناقش السلوكيات بمنأة عن المصادر والمنابع الآن أنا يعجبني في الحديث عن الإرهاب يقول لك إخواننا جدا الإرهاب فيه لكن الإرهاب لا جاءوا شنو الإرهاب لا جاءوا شنو جاءوا فساد وانحراف وطغيان وظلم واحتلال واشياء زي دي اذا اذا دائم اي سلوك منحرف وراه تصور منحرف ومفهوم خاطئ خاصه اذا كان باسم الدين ولذلك ابن القيم سبحان الله الرجل ده عجيب في حديثه عن الاستقامه ذكر الخوارج لانهم استقاموا ولكنهم طغوا الله ما قال فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا الخوارج عندهم استقامه لكن استقامه معها طغيان والنتيجه الفساد والدمار طيب من من الايات المرتبطه بالتوحيد كتصور صحيح اخواننا الزول كان وحد الله باستقيم قال إنما دعاية أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا على وحدانيته وعلى تفرده فإذا استقمت إذا, است... اذا كان هذا هو المفهوم الذي استقمتم عليه فان السلوك سوف يراعي ويتقي الله في كل تصرف وفي كل عمل طيب من الايات التي اوردها العلامه ابن القيم ايه سوره الجن أن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا وفي هذه الآية أن الاستقام على الطريقة والطريقة التي ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون الكتاب والسنة أن يستقيموا على الكتاب والسنة لأسقيناهم ماء غدقا أن جاءهم الخير ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون طيب بدأ ابن القيم في منزلة الاستقامة يعرف بالاستقامة من حيث المعنى ما معنى الاستقامة؟ بما ألفار؟ ومصطلحات قرآنية لما ربنا قال فاستقيموا إليه لما قال إننا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لما قال فاستقم القرآن قاصد شنو يعني شنو نستقيم نعم شنو يعني بدأ ابن القيم يورد تعريف للاستقامة أجمل شيء عجبني. إنه جاب أقوال الخلفاء الراشدون الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة في تعريف الاستقامة قلنا يا الاستقامة في اللغة القيام بالشيء يقول لك قام الفعل المضارع شنو يقوم الفعل السداسي من قام شنو شنو استقامه الاستقامه اصلها لما تجرد من الالف والسين والتاء الزائده تكون قام قام بماذا قام بما عهد الله اليه من الاوامر ولذلك قال سبحانه وابراهيم الذي وفى وفى بالشرائع اي حاجه الله قال له ما قصر وابراهيم الذي وفى بالاستقامه طيب قال أو بكر الصديق رضي الله عنه في تعريف الاستقامة. قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. والكلام ده يدل على عمق بالمناسبة. في الظاهر كلام ده ما, ما عنده علاقة بالاستقامة. دخل الشرك في الاستقامة مش. لكن كلام عميق. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. التوحيد أساس الصالحات. تعالوا الكلام. ولذلك الإيمان يتبعه عمل والعمل هو الاستقامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يخوانا الله بك الصديق ده فعلا ده تعريف عميق جدا للاستقامة يخوانا زل بعد ما يستقيم ويعرف التوحيد ويعظم الله بحج مرته بغير على عرضه بيصلي صلوات الخمسه في المسجد بيعمل أن يبعد من الشرك الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا ترغر وغان الثعال ما تبعد تلف الدور استقامة معناه شيء ما لا يقول لفوا شنو لفوا دوران شكرا قال ان تستقيم على الأمر والنهي قال لك لا لا قال لك أعمل تعمل ما تقعد تلف في زول يقعد يحاول يجيب له مخرج اللي بسموهم اللي اسمها ابن قيم إفطال الحين إفطال شنو الحين قال لك كان طلقت المرة ثلاثة كان إلا زوج غيره يمشي يجيب زول يقول له عرج سنين دي ومين كده وطلقه وحلل لك ده مرة وغانة لعن النبي محللا ومحللا الرسول لعن البحلل والشنو والبحلل ليه كويس إياك والتيس المستعار كما قال عليه الصلاه والسلام سماه التيس المستعار كويس يقول له يعني طلق عليه ويتفق وكده ويعمل شوف دي دي دي دحية يخده غس لكن للنفس لأنه كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعون ربنا بتغشى ربنا بيعبده كطار والصادقين معه كطار إذا كان ما صادق بدخلك النار فش نعنى بعدين بيقول يوم القيامة ألا أراك تجاسد يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ربنا أدوان ما ما مطلية عليها لا تخفي عليه خافية وأسر قولكم وأجر به إنه عليم بذات الصدور قال لك مثلا في الزكاة قال لك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجموع كويس يعني مثلا زور عنده عنده 35 فان وخمسة من حاجة تانية ما عليك زكاة. كويس ولكن لا يفرق بين مجتمع يقوم في نوع من الناس يفرق حتى في واحد قال لك كان القرطبي يعني ذكره في التفسير قال لك كان لما يتمن أربعين يخليه معه لما يقرب الحول يقوم ادي ولده خمسة يقول لديتك ليه هدية بتقبل خمسة ثلاثة يجي الحوال معه لزكاة بعد أسبوع يقول لولد رجع لي خمسة يقرع منه ثالث ياخده ده شغل بتاع لف دواراح والله ده رغان السعالي ذاته قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده رغان السعالي ذكر ان فرق قلت كده لا كده قال وقال عثمان بن عفان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام اخلصوا لله استقاموا يعني أخلصوا العمل لله وفعلا استقامه ودي اخواننا كما قال ابن القيم نقيل ذا رجل عجيب لما نجابت تعريفات دي قاموا استخلص شيء ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابن عمه عبد الله بن عباس استقاموا أدل فرائض شنو الفرائض أشل الله قالوا ليهن فرضوا عليهم ماسكين فيه قوي ده معنى شنو معنى الاستقامة قال الشيخ إسلام تيمية استقاموا على محبته وعلى عبوديته وده برضه معنى مهم طيب ولذلك جاء في الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله ان رسول الله قال له رجل قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك قال له قل امنت بالله ثم استقم انتهى الكلام قل امنت بالله ثم ثم استقل جاء وفد من الوفود ولعله وفد بنا أو وفد عبد قيس للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له نحن سمعنا بالصلاة الدين ده كله اقتنعنا به والزكو أي حاجة وسمعنا بالصلاة سوف نصلي ولكننا لا نقدر على الركوع الركوع ده كده يندل عليه فاذن لنا الدين إذن نصلي لكن ما نركع قال لهم لا خير في دين بلا صلاه ولا خير في صلاه بلا ركوع ما يفعل دين ما فيه صلاه ينفع ما فيها ركوع دين ما فيها فائده معناها كما قال قل آمنت بالله ثم شنو ثم استقم طيب ابن القيم رحمه الله يقول الاستقامة بهذه التعريفات كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين بمجامع الدين يعني مجموعة الدين وهي تعني القيام الاستقامة تعني القيام بين يدي الله على حقيقه الصدق والوفاء بالعهد تعني القيام بين يدي الله على حقيقة شنو الصدق والوفاء شنو بالعهد الذي عاهدت الله عز وجل وبعض الناس لا ي... لا يعرف معنى العهد في بعض الناس بيظن انه العهد اللي يقول عاهدتك وشنو ما عرف لا شو بالمناسبه غسل اليد عهد مع الله باجتناب المحرمات وعدم مد اليد بالتزوير أو السرقة أو الاختلاس حتى الناس يخترسوا ما قلت لك بيصلوا ألا بصلوا بيصلوا ألا بصلوا كتار بيصلو بتوضوا عهدوا الله بأيديهم أن يطهروها فإذا بهم يعاهدون الله وينكثون ولذلك ابن القيم في المجلد الثالث ابن القيم في آخر المجلد الثالث يقول أن الوضوء عهد مع الله بتطهير الجوارح بالماء وتطهير الجوارح على الحقيقة من الاثام وكل من عصى الله بجارحة أصابها ماء الوضوء فقد نقض عهده مع الله وده كتيرسي لذلك شوف الكلام ده عجيب طيب الاستقامة كما قال ابن القيم تتعلق بالنيات وبالأقوال وبالأفعال وبالأحوال شكيد عثمان عفان قال استقاموا أخلصوا شنو لله معناه تستقيم شنو نيتك لمنو لألا بس تقوم مع تقوم بين نتك تخلى الله بس تستقيم الأح... الاقوال الأقوال اقوالك دي لما انت تقولها تكون صادق فيها وجاد ما ما تتكلم كلام فارغ ما تقول كلام ما في محله شفتها وهكذا دمعنا معنى هذا الكلام طيب حتى لا نطيل ندخل بعد ذلك في كلام صاحب المنازل الذي هو الهروي رحمه الله تعالى قال صاحب المنازل قدس الله روحه في قوله فاستقيموا إليه واستغفروه قال إنه إشارة إلى عين التفريد إشارة إلى عين التفريد لما يقول لك استقيم لله الله معنى الله شنو فرد واحد سبحانه عين التفريد وعين التفريد إفراد الله بأمرين، إفراد الله بالعلم والشهود، وإفراد الله بالطلب والإرادة، إفراد الله بالعلم والشهود أن تشهد أن كل شيء عند الله، تكون في قلبك مستقيم بالحقيقة دي إنه كل شيء عند الله عز وجل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أي شيء عند الله. ده اسم شهود العلم والخبر. وأما شهود الطلب والإرادة أجلن إذا علمت أن كل شيء عنده فاطلب منه ولا تطلب من سواه وينبغي أن تتجه إرادتك وعبادتك له هذا معنى هذه, معنى هذه النقطة وهذه الجزئية طيب قال الحربي الاستقامة روح تحيا به الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع تكلام مهم جدا مناسبة يعني طبعا لما تسمع من أول مرة بتقول الكلام ده ما مفهوم يعني كأنه الغض عرفتوا؟ طيب ماذا يريد الحرامي شوف اشتريه الاستقامة بالنسبة للإحوال والحال قبل كده تكلمنا عليه مش كده؟ الحال قلنا شنو؟ الحال هو عارض يعرض على القلب من الإيمان أو من ضعفه وحتى تلقوا ما بيكون إيمانه طوالي زايد فجأة كده بتقوم بيشعر مرات إنه إيمانياته شنو؟ عالية وتاني إيمانه يقل لحظة إيمانه يزيد ده حال اسمه شنو حال؟ سموه حال لأنه قابل للتحول الأحوال دي مثلا محب الله حال لعين بعض الناس حال مرة مرة كذا يشعر انه بحب الله شديد كذا ويكون عنده سلبة الله ومرة مرة يكون ما يعني ما شغال بهم في غفلة ده حال حب الله حال الصبر حال اليقين الإخبار أي حيث يطلب حال لكن في ناس الأحوال دي عندهم مقامات يعني حب الله مقام طوالي بحب الله طوالي مخبت طوالي متوكل طوالي صابر ده تحول من الحال فصار شنو مقاما والمقام ارسخ من الحال صاحب المقام شنو ارسخ ولذلك قال الاحوال بتحت الايمانيات روح الاستقامه وكان الاستقامه بالنسبه للاعمال كالروح بالنسبه للجسد فلا معنى لجسد بلا روح ولا معنى لاعمال واحوال وصله مع الله بغير استقامه الكلام ده حق والنباطح حق جميل طيب اذا يقول الهروي الاستقامه روح تحيا به الاحوال كما تربو تربو معناه تزيد ومن ذلك سمي الربا ربا لماذا لانه في ظاهره زياده وكقول تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات فتربو بالاستقامة الأعمال. يعني أنت قدر ما تستقيم كل ما أنت بزيد في طاعتك. طاعتك تربو معناش شنو؟ معناها تزيد. تربو عليها الأعمال. وهي برزخ. وهي شنو؟ برزخ. والبرزخ الحاجة في النص. مرج البحريني يلتقيان بينهما برزخ شنو لا يبغيان الحاجة الفاصلة في النص بين الحاجتين دي اسمها شنو اسمها البرزخ كويت الشباب برزخ بين الطفولة وبين الشيخوخة حاجة في النص ما تقول ده شيخ عجوز وما تقول ده شنو طفل صغير الشباب مرحلة برزخ هل البرزخ دي في شنو النص لا تلا تنسبه لكذا لا تنسبة ومن ذلك وادي عرنه ده هو من عرفه ولا هو من مزدلفه حاجه شنو حاجة في النص ده اسمه شنو اسمه البرزخ فهنا شوف دار شنو هراوي قال الاستقامه برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع التفرق تشتت الفكر ضحف الإيمان حتم وضد التفرق شنو؟ الجمع جمع شنو؟ جمع القلب بكلياته على الله فرحا وأنسا وقربا منه سبحانه فقام عبر عن التفرق بالوهاد والجمع بشنو؟ بالرواب الوهاد المحلة المنخفضة أزول لما يمشي في وادي وينزل في محلة ما يكون شايف بفوق إلا يقوم يطلع طلعة المنطقة النزلة اسمها شنو ويهاد وكان طلع لك ما شنو فكأنه لما يكون في حالة التفرق والبعد عن الله والغفلة والجفاء ووحشة القلب كأنه محجوب وكأنه في مكان نازل منخفض لا يرى ما يراه شنو صاحب الإيمان شنو العالي وصاحب القلب الذي اجتمع بكلياته على الله عز وجل. إذن دمعنا هذا شنو؟ معنى الكلام. وهو مثل شنو يا كيف الاستقامة برزخ؟ هو كان مشتت ومتفرق بدأ يقوم يجمع نفسه وبدأ يمشي يسير الله ويتوب مشى في ما ماشي حيقطع مسافة من الأعمال والطاعات توصل لشنو؟ للجمع. فهو من التفرق خرج إلى الجمع الحائث في النصب بين التفرق والجمع دشنو الذي برزخ بين التفرق وحال الضياع والغفلة وبين حال الإيمان العالي في النزدشنو الاستقامة كأن الاستقامة توصل من التفرق إلى شنو إلى الجمع دمعنا شنو معنى الكلام طيب يقول وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى الاستقامه على الاجتهاد في الاقتصاد لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الاخلاص ولا مخالفا نهج السنه وده كلام مهم طيب قال اخوانا النقطه دي مهمه مهمه جدا الاستقامه على الاجتهاد طيب معناها الزور يا اجتهد في الدين يجتهد في, في الطاعات وان لا ما في استقامه اخواننا زهد ما مجتهد بيكون مستقيم كده معناها استقامه تقوم على شنو على الاجتهاد لكن الاجتهاد باقتصاد اقتصاد معناها بتوازن واعتدال يقتصد كويس معناه شنو جلد. خطف الحماسة يعني ذا معنا الكلام والاقتصاد نفسه مأخوذ من بلوغ القصد القصد المقصود يقول لك فلاد ده قاصبني فالاقتصاد من المقاصدة من بلوغ الاقتصاد أصلا علم الاقتصاد حتى بتعدي الدنيا ده المال ده هو بلوغ المال بأيسر وأسحل السبل ده هو شنوه اختصاد لكن في اختصاد في الدين في العبادة تكون مختصد في عبادتك في زول يقوم يجيو إيمان فجأة يقوم يصلي مية رقعة ثاني يوم ما يقدر أن يصلي ولا رقعة ده ما اختصد وكذا قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن سلو وإن قل لأن عدم الاختصار يقود النفس إلى الملل زي كده حتى قدر لما تمشي الكعبة وتمشي الطوف انت تمشي بأشواق شديدة جدا بعدك عشان ما تعتاد قال من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا فقضى نهمته فليعجل إلى أهله فليعجل ثلوب إلى أهله العبادة دار اقتصاد حتى لا تكل النفوس وتمن حتى كده ده كلام مهم جدا قال استقامة على الاجتهاد في الاقتصاد طيب الاقتصاد ده اخواننا في في نوع من الناس بخالف في نوعين بيخالفوا الاستقامه الزول المفرط التفريط ما بيستقيم ما بيصلي كويس ويرتج الصلوات مع بعض وينوم وكسلان في الاذكار ضعيف في الطاعات قليل النوافذ ده له. وفر مستقيم ما مستقيم وفي واحد ثاني مستقيم المشدد جدا المشدد اشياء ذات في الدين ما قالوا هو بس اللي قمت له في راسه يلزم الناس عليها إلزام ده خالف الاستقامه برضو عشان كده الكلام الهروي ده يعني كلام مهم جدا قال الاستقامه على الاجتهاد في الاختصار ابن القيم لما يعلق عليه يقول والسلف يركزون على امرين أساسيين الاعتصام بالسنه والاقتصاد في الاعمال الاعتصام بالسنه بتخلي الزور يبعد من البدعه والاقتصاد بتخلي الزور يبعد من من التشدد لكن ابن القيم هنا جاب كلام يعني لطيف جدا لكن اسمع الكلام ده شنو قال لا عاديا رسم العلم لا عاديا رسم العلم يعني ما يتعدى على العلم يا اخي شيء عمل الرسول ما يكون باطل نهائيا انت اذا تستقيم عليه الا تستقيم بالتشدد ما فاهم حاجه قوس معناها التفسير التفسير ذاته والفهم جزء يا اخواننا نتعاون مع النصوص عرفت ف وقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع داعي الحال والله هذا كلام مهم جدا إخواننا في ناس الواحد تلقاو يعمل عمل ويقوم يشعر إنه ايمانه زاد والشدة بدعه تقول يا أخي بدعه بدع يقول لا والله أنا الشدة مريحني مريحني شديد يا أخي الشدة رسول ما عمله وصح ما عمله يقول كل الله أنا إيمان زاد ونفع ودخلت به ناس الدين كمان يا ناس الشدة بدعه واقف مع احساسك وشعورك انت لكن ده ما قالوا الله والرسول الدين ما بالاحساس الدين بالنصوص معناه انت فروض تجيب مع النصوص وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامه وده كلام مهم جدا قال لا عاديه الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الاخلاص معناها الاستقامه بالنيه افراد المعبود بالاراده وده هو الإخلاص قال ولا مخالف النهج السنة أن توقع الأعمال على أمر السنة ابن القيم يتكلم عن قضية عن عجيبة جدا يتكلم عن الخوارج الخوارج عندهم استقامة لكن مع طغيان مع طغيان بدليل قول الله سلم يحقر أحدكم صلاته الى صلاتهم انت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصل ركعتين تاكد كده بس ركعتين بس طاع الركعه الاولى بسوره البقره والثانيه بال عمران نحن ان اعطيناك الكوسر دي والله ما ماشي منا قدام صح انا ما صح الخوارج لما يتنفلوا بيقرا سوره البقره كلها في ركعه والثانية على عمران كلها يقول لك يا حقيش شنو احنا الله خرجنا للعباده لكن بعد كله امشوا النار شو الكلام بكث فابن القيم يرى أن هذه استقامة فيها تشدد تجاوزت حدها قال وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم الخوارج بيبكوا بالنسبة بكايين والله زو إقرأ القران يبكي وده سبب الضلال لأنه باستقامته دي شعر إنه أعلى من الناس يقول لك أنا أجل يقولون أن أعطيناها أنا أجرسوا التدبقاء أنا أحسن منهم بعد ذلك يسلط نفسه واصع عليهم يكفرهم ويقتلهم ويتبعهم ويحكم عليهم ويضيع زمنهم يا أخي أنت لست يعني كما ألف لعله فتحية كان أيام فورت الشباب والتكفير وكذا ألف دعات لا قضاة نحن دعاة ما قضاء القاضي في المحكمة اللي يحكم هناك نحن نعلم الناس و وبنصبر عليهم وبنصلحهم ويقول لك لا اللي قيت أبوي أمي تقول له حاضر تمشي و تتكلم معه ده شغل الدعاة لكن شغل إنه أديه مية جلدة و الحراسة و أكس أنا بحبسك وده شغل محكمة انت قاضي دعاة شنو لا قضاء ولذلك الخوارج هم من أحد الناس نصبوا أنفسهم شنو قضاء فحكموا عليهم وأقاموا الحدود بأنفسهم الخوارج دي خطرين خطرين بصورة عجيبة خلاص يا أخي قال لك يعني نعله سعيد بن جبير كان ماشي مع الموعا من الناس والخوارج بقوفه في الطريق شادي أسلحتهم بي بيسألوك أسئلة يمتحنوك يقول لك رايك في عالة يقالوا شنو كان قلت مسلم يكترك لأنهم مكفرين كان قلت كده قام سعيد ابن جبير قال ابن جبير ركبته مع الناس قالوا اسمع هوي زول يتكلم ما فيه أول ما جو الخوارج طوال يسلوا السيوف ونجوا عليهم من القوم قال له قوم من المشركين دخلوا السيوف طواله لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقول دخلوا السيوف سعيد ابن جبير قال لهم يا أخي إيش اسمعني إنه الله قال في كتابكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فأجره يعني احموا قال له اجرناكم حميناكم كمان قال له حتى يسمع كلام الله سمعونا كده كلام الله قام قروا لهن اياته وشرحوا لهن وكذا قال لهم ثم ابلغوا ما وصلونا حرسوه الياء وصلوا البيوت <تصفيق> يا ناس ده الفهم الخاطئ للدين بالمناسبه ده الفهم الخاطئ للدين نختم بجزئيه ابن القيم تكلم في النقطه دي يقول رحمه الله الخروج عن الاعتدال بالتشدد او كذا ماذا قال قال رحمه الله الشيطان يشم قلب العبد بشم قلب زورقل فان وجد فيه ميل للبدعه قال فلا يزال يدفعه الى البدعه قال يخلي ما يعتصم بالسنه بس الحاجات يبقى زور يسهل الليل كله في شيء ما يرجع فيه ولا اجر قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة ذو الماسك في السنة وما ماشي على البدعة ولم يغفر منه الشيطان ببدعة أمره بالاجتهاد في السنة حتى يجور على نفسه فيخرج عن حد الاعتدال كيف إخواننا أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل لحد ما جاء سلمان الفارسي واداه القاعد الشرعيه لاقره المسلم قال إن ان لبدنك عليك حق وإن وان عليك حق وإن لزوجك عليك حق وان لبدنك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه ده معناها ممكن الشيطان يجي يقول لك امسك في السنه دي يخليك تمسك في السنه على حساب اشياء اخرى طلبها الشرع منك فقصرت فيها وده فعلا هذا الحد اللي كان عند الخوارج اللي قلت لك الخوارج كانوا ناس عندهم عباده عندهم جلد كويس وعباد وصابرين صبر شديد على العباده دي ويبكوا بكاء شديد لكن في النهايه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه نسال الله السلامه والعافيه بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته